من ما عمل الدين تقوى الدين ونعمه الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين إله الأولين والآخرين ورب الخلائق أجمعين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 وهو على كل شيء وكيل يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روح وريحان بقولك كون يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة ليخطين يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني يا من أنجى من النار الخليل ومن الذبح إسماعيل وأيد اليتيم بجبريل ودمر إبرهة والفيل ومزَّغ الغزاة بطير أبابيل ألسنتنا سبحت لك وأنت في علاك ورؤوسنا ما سجدت لسواك أنت ترانا ولا نراك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 بمواقفه وأحداثه وجحافله ورجاله وشخصياته لم يشهد مواقف أصدق ولا وقائع في معانيها أعمق ولا تجربة في انطلاقتها أنجح ولا شخصية في رسالتها أفذ من شخصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن حياته لم تكن مجرد أخبار وسير في بطون الكتب وفي ردهات الزمان عبر التاريخ الغابر، إن حياته تملأ الدنيا إشراقا ونضارة وبهجة وسرورا وقيما وأخلاقا. إنها حياة مكملة بكل جوانبها في الاعتقاد يقين وإيمان وفي العبادة خشوع وتعبد وفي الأخلاق تعامل راقم إنها شخصية غاضط وقادت البشرية بقيم فذة في كل جوانب الحياة شخصية عايشة السلمة وعايشت الحرب فأرست في السلم أقوى أنواع السلم وعايشت في الحرب أرأف أنواع الحرب والرحمة إنها شخصية لا يمكن أن يحاط بها في خطبة أو خطب أو حتى في كتب فما زال التحدي الذي يواجهنا كأمة مسلمة أن نستلهم من حياته وسيرته الدروس والعبر والمعاني الجليلة، إنها شخصية رجل نشأ يتيما بلا أب ونشأ وحيدا بلا أخ لم يكن له إخوان لا أشقاق ولا غير أشقاق ومات ذريته من الذكور أراد الله له ذلك عاش أميا وبعث في أمة أمية لا تملك مقومات الحياة والحضارة والنهضة وفي عشرين سنة فقط عشرين سنة حول هذه الأمة إلى أمة متحضرة في عشرين سنة سقطت إمبراطوريات وتلاشت عروش وسقط ملوك وبقي ملك محمد ودينه إلى يوم القيامة إن أفذاذ التاريخ الذين كتب عنهم الغرب أنهم عظماء التاريخ وأقحموهم علينا إفلاطون أرسطو شكسبير وغيرهم ونابليون وغيرهم نبعوا أو نبغوا في مجال من المجالات في الأدب أو في الفلسفة أو في الفكر أما شخصية محمد عليه الصلاة والسلام فهي شخصية مقتملة في العبادة عابد وفي الحروب حازم وفي السلم مهادن ومع الطفل متواضع ومع الضعيف متواضع مع الجاهل معلم في الحدود قائد ودولة وفي التخطيط فذ في كل شيء في عشرين سنة لم يحول جزيرة العرب حول البشرية كلها من أولها إلى آخرها إن الزعماء تنقضي حياتهم بموتهم حتى ولو اخترع أو اكتشف أو قدم للناس شيئا أما شخصية محمد عليه الصلاة والسلام أثرها ممتد عبر العصور والتاريخ مآذن تملأ الدنيا مساجد وجامعات ودور عبادة وأمة مسلمة وكتاب وقرآن هذا أثر لا ينتهي إلى يوم القيامة لكن السؤال الكبير هل أمة الإسلام جاد في التعامل مع إرثها وحضارتها وتاريخها ودينها وقيمها أم أنها تأخذ من المناسبات الشكليات والرسوم والمظاهر فقط احتفال بالهجرة النبوية عطلة يوم كامل إن الهجرة ينبغي أن تكون عملا لا عطلة يا سبحان الله تقتل معاني الهجرة إن النبي عليه الصلاة والسلام نهض بأمته بعمل مثابر وجهد دؤوب متواصل. إن الهجرة الحقيقية أن نفجر طاقة بلادنا، أن نصنع وأن نعمر، أن, أن أن أن أن نحافظ على القيم والأخلاق التي جاء بها. إن حياته صلى الله عليه وسلم باختصار ليست بحيات عادية، وليست بحيات رجل وزعيم من الزعماء. الروحيين أو القياديين السياسيين إنها حياة رسول عظيم ونبي كريم ورجل حكيم صلى الله عليه وسلم الهجرة النبوية وال اليوم وفي أنحاء العالم تقف مع الهجرة النبوية ما الهجرة الهجرة معان سامية لقد علمتنا الهجرة دروسا عظيمة وأول دروس الهجرة أن الوطن بغير دين لا يساوي شيء وأن, الأن وأن الأمة إذا فقدت دينها لا ينفعها وطن ولا مال ولا عشيرة هل توجد منطقة أجل عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة لماذا خرجها خرج منها لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل ثور وهو يودع مكة ودعها بقلب منفطر وبعين باكية يلتفت إليها يقول والله إنك من أحب بقاع الله إذا الله ومن أحب بقاع الله إلى نفسه ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت إن, إن المعاني قبل المباني لما ضيق عليه صلى الله عليه وسلم في مكة أمر أصحابه أن إلى المدينة فعلمنا درسا أن الوطن بغير دين لا يساوي شيء وأن الأمة بغير عقيدة لا تساوي شيء لا أمام نفسها ولا أمام أعدائها إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مرتع صباه وموئل ذكرياته ومكان أجداده بل هو مكان إبراهيم والبيت الحرام لكن مكة ينبغي أن تكون مكة بالقيم بالإيمان بالتوحيد مكة بغير توحيد ولا إيمان لا تساوي شيء فلذلك خرج منها صلى الله عليه وسلم ترك أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى نفسه ثم جاء الدرس الثاني يعلمنا أن الدين يستعلي على عوامل المادة والانجذاب الأرضي إن الهجرة علمتنا درس أنه لا ارتباطات حزبية ولا تمايزات قومية ولا حدود جغرافية أن الدين مكانه واسع فإن ضاقت مكة برسول الله فإن الله جعل وقيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلدا آخرا إني أمرت بقرية تأكل القرى إن الإيمان لا يأرز إلى مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جعرها هجر إلى المدينة إني أريت دار هجرتكم إلى أرض سبخة والأرض السبخة الأرض الحجرية وقيل عكس ذلك إلى أرض سبخة ذات نخل بين لابتين أي بين جبلين كبيرين فإذا هي المدينة وخرج الصحابة إلى المدينة لكن في الهجرة تدبير إلهي عجيب بأن الله يحفظ دينه العجيب أن الله سمى الهجرة نصرا إن لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار جعل ذلك نصرا وكان هذا نصرا حقيقيا نصر على النفوس التي تركت كل شيء خلت مكة من المهاجرين من الذين تركوا دورهم وذيارهم واموالهم تركوا ذلك لله ولرسوله كانت كان هذا درسا عجيبا ونصر لأنه بداية الانطلاقة الحقيقية المنظمة لهذا الدين عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في السنة الحادية من البعثة النبوية وقبل الهجرة بثلاث سنوات عرض نفسه على قبائل من يثرب وجد ستة على رأسهم رجل فاضل أسعد ابن زرارة ابن عدس رضي الله عنه عرض عليه نفسه فأسلم هؤلاء الستة في ذلك العام وجاءوا في العام الذي بعده وقد بلغوا إثنى عشر رجلا ثمانية من الخزرج وأربع من الأوس جاءوا فبايعوه صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى في آخر أيام التشريق في مكة وكانت قريش بعنادها وكفرها تحد إلى البيت الحرام عند حج رسمي حج مو بيجيفوا في بيجيفوا ناس يقول بيجيفوا مزلفة وبقى العرب بيجيفوا في عرفة حج بكل مناسكه مع تبديل وتغيير لأصل حنيفية السمحاء فيها في مكة في مرا جاء هؤلاء وبايعوه. فأرسل معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه وعبد الله ابن أم مكتوم يعلمونهم القرآن مشوا السنة البعدة جو تلاتة وسبعين بسيوف كل مؤمنين فبايعوه على الموت وعلى حرب الأحمر والأبيض والله يا الدين ده الإيمان ده كان دخل في النفوس الآن يتغير مرة واحدة تغير كبير قالوا له في مينا لو شئت يا رسول الله لنا مينا على أهل مينا غدا بأسيافنا 73 بس قالوا له المرة الأولى لقى ستة الستة مشوا وجوا 12 الاثناشر رسل معاه لاثنين من أصحابه الاثنين نشروا الإسلام جوه 73 بأسيوفهم الثلاثة والسبعين دايرين يطلعوا سيوف ويقوموا على ناس الحج يكتلون كلهم واحد واحد الثلاثة والسبعين بس فقال لم أمر بهذا وهذا يريك أن الدعوة تسير بخطة متئدة وأنها لا تستبق الأحداث ولا تستعجل النتائج حتى تصل إلى غاياتها بكل ثبات ويقين وبصيرة ما عمرهم بقتال وما تعجل ثم قال لأصحابه إن لكم إخوان لكم في أرض المدينة فلحق بهم فكان أول من لحق بهم أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن المغيرة المخزومي ومعه زوجه أم سلمة ولكن قومه قومها حال بينه وبينها ثم لحقت به بعد سنة ثم خرج بعد ذلك طلحة بن عبيد الله وصهيب الرومي خرجوا معه، ولصهيب موقفه الجليل، حتى وصلوا المدينة، ثم خرج عمر بن الخطاب في عشرين من الفقراء، وعمر رضي الله عنه هاجر هجرة مختلفة، قال الناس أنا مهاجر عدل، والداري الحقني يحصلني، وبعض الناس قد يستغرب يهاجر عمر علانيةً. ويهاجر النبي سراً عمر ليس هو المطلوب الأساسي عمر لا يمثل لقريش الثقل المحمدي كما يمثله النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لا يمكن أن يخاطر لأنه يحمل أمه أما عمر إن قتل في أي مكان فإن هذا أمر عادي هاجر ومعه عياش بن أبي ربيع خاله لأمه وهشام بن العاص ابن وائل السهمي خرج عمر رضي الله عنه ومعه هؤلاء وصلوا المدينة وبعد ذلك بدأ الصحابة يهاجرون وجاء بكر الصديق يقول يا رسول الله لقد هاجر أصحابك وإني مهاجر قال له انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا أو بكر فهم أنه سيصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فذهب وأعد رحلتين اشتراهما كما قال الواقدي في السير والمغازي بثمانمائة درهم وكان يعرفها كل يوم وقيل أنه علف الناقتين ستة أشهر ثم قريش أحسد بالخطر لأن جميع الصحابة خرجوا هاجر النبي آخر الناس آخر الناس في صحابي غير مذكور عند الناس كثيرا ضمر ابن جندب رضي الله تعالى عنه هذا خرج ومهاجر وفي التنعيم بالقرب من مكة أدركته المنية فنزل فيه قول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ضمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه، وهنالك مه... هنالك أنصار جاءوا إلى المدينة كالعباس ابن عبادة ابن رضلة وقد قتل يوم أحد شهيدا، وكسعد ابن عبادة ابن دليم، وكان منذر ابن عمرو أنصار جاءوا إلى مكة، فوجدوا الصحابة يهاجرون إلى المدينة فهاجروا معهم، فأخذوا أجر الهجرة والنصرة مهاجري أنصاري. صار مهاجري وصار أنصاري مهاجري بالفعل وأنصاري بالبلد التي وفيها كل هؤلاء لما هاجروا لم ير منهم النبي عليه الصلاة والسلام أحد إلا قليل أما أسعد بن زرارة هذا شيء عجيب أسعد بن زرارة النواة الأولى للأنصار في بيعة العقبة الأولى والثانية لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات في صفر من ذات السنة التي هاجر فيها صلى الله عليه وسلم هاجر النبي في ربيع ومات هو في صفر رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة هو وابو بكر وعلي ثم عليه الصلاة والسلام لم يأته الإذن من السماء لأنه سيهاجر بإذن من ربه كل خطوتي بإذن من ربه تدبير إلهي عجيب ستة يسلم والستة ذا عرض عليهم إن مثلا في من اللي جاوا وبعدين قالوا أنت من وين جاوا نحنا من ال من المدينة وما كانوا يسموا المدينة يسمونها يثرب من يثرب من أي قوم كلهم خزرج قال نحنا من الخزرج قال حلفاء يهود قالوا حلفاء يهود عرض عليهم الإسلام أسلموا طوالي الستة ذا أسلموا شيء حقيب لكن الستة مشوا جابوا اتناشر والاثناشر مشوا جابوا تلاتة وسبعين وما من أهل بيت في المدينة إلا وعندهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكونوا مسلمين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المدينة لكن الهجرة كما قلت تجاوزت الحلود الجغرافية للدعوة والتمايزات القومية والارتباطات الحزبية أضيق للناس أسست المجتمع على الإيمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إنما المؤمنون إخوة المؤمن للمؤمن كالبنيان أين أخواتنا الإسلامية ونحن نتحدث عن الهجرة أين التآخي بين الناس أين التراحم أين التعاطف أين التواجد بين الأمة الأمة موزعة في كل في البلد الواحد الأمة موزعة في المسجد الواحد الأمة مزقة في المسجد الواحد مسجد واحد تلقفوه وдей دارين لجأت المسجد وдей ما دارين لجأت المسجد ديل بجمعوا توقيعات عشان يشوفوا لجأت المسجد وдей دارين في الجامعة الواحد في المسجد واحد في الدنيا خلي الأمة الإسلامية يقول لك الهجرة قال الهجرة عندهم عطلة وإجازة كويس ونوم يقول لك الحمد لله أدون إجازة رقدوا تاني يوم مشوا شو دي الهجرة عند الناس والهجرة أسست للأخوة فرقت بين الوالد وبين ولده خرج عبد الله بن جحش وأبو أحمد عبد بن جحش وعبد بن جحش كان أعمى وكان شاعرا يجول مكة كلها بغير قائد يقوده وكان متزوجا بالفارعة بنت أبي سفيان بن حرب وهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام هذا بيت خرج بكامله خرج عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد الشاعر ابن جحش والفارع زوجته وأخوان وأخواتهم زينب بن جحش وحمنة بن جحش وحمنة بن جحش هي زوجة مصعب بن عمير خرج هؤلاء جميعا لما لما ترى بيته في مكة قيل أن الأبواب تصطفق الأبواب تضرب والشبابيك مفتحة صارت البلد مهجورة هجرة هجرة هجرة حقيقية هجرة حقيقية أسست له خوة إسلامية متينة هذه الهجرة في أسمى وأبهى معانيها ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بعد أن اجتمعت قريش في دار الندوة في دار قصي بن كلاب وهو البرلمان اجتمعت قريش قالوا محمد خرج أصحابه ولا شك أنه لاحق بهم. وده بديك التفسير. يعني ليت تمعوا ذاك تلو. ما من ذلك كان يقتلوا. الآن أحس بالخطر. صار لهم موئل وموط آخر سيهاجرون إليه. ومن هذا الموطن سيغزونهم ويغزون الدنيا. فقرروا قرروا قتله. وخرج النبي فيهم والسيرة معروفة أنا لا أريد أن أقف عند الوقائع المعروفة في, في الهجرة وضع الترافق وقرؤوس وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وخرج من عندهم ونام المكرم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراشه وقد تسجى ببردته الحضرمية وقال له تسجى ببردته الأخضر الحضرمي وإنه لا يصلك, يصلك منهم مكروه وخرج تقول عائشة وده من أهم دروس الهجرة الهجرة فيها مواقف لأفراد عمر صهيب عثمان بن عفان أيضا خرج مهاجر أبو سلمة مواقف لشخصيات ولكن هنالك مواقف لأسر آل أبي بكر الصديق آل أبي بكر الصديق كل ناس بيته أنا ما لقى نزول مسخر حياته كلها للدين زي أبو بكر الصديق بناته وأولاده والراعي بتاعه وغنمه وغنمه وماله ونفسه تاني ورين فيشنه وده كلهم كذا أثرتوا لي كنا فبيحتاجي إثبات ذاته قالت عائشة لم لم أشعر وأحس إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا صباحا أو مساء عائشة قالت ما في ما حصل الرسول غاب بيت أو بكر صدق يوم يوم نهائي غاب ولم أحس إلا وأبوائي يعقلان الدين مما فتحت أبوه مسلم وأمه مسلمة ومما فتحت الرسول نبيهم كل يوم قالت فجاءنا في نحر الظهيرة في غير موعده فقال أو بكر بأبي وأمي هو لم يأتي إلا لشيء الموضوع ما عادي قال فجلس النبي وقال يا أبا بكر آخر من عندك قال إنما هم أهلك بنتاي أسماء وعائشة فقال له أذن لي بالخروج قال الصحبة قال نعم الصحبة قالت عائشة فلم أشعر إلا وأبو بكر يبكي فرحا شي عجيب قال له هاجر قال له الصحبة صحبته لم تكن سياحة ولا نزهة إنها مغامرة بالحياة لأنه سيصاحب رجلا مطاردا مطلوبا لدى قريش الصحبة قال يا رسول الله لقد أعددت لك راحلة قال هي بالثمن قال لك يا رسول الله قال لا أركب راحلة إلا بالثمن وفي هذا درس عجيب أراد النبي أن يهاجر حتى الراحلة التي يركبها من حر ماله لأنها هجرة لله خرج وهو يقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير ولما فارق مكة بكى فنزل عليه قول الله جل وعلا من صورة القصص إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاك بتجي راجع في يوم من الأيام ورجع بعد عشر السنين فاتحا غانما مظفرا عزيزا شامخا صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أي رادك إلى مكة بمواعيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خوخة في ظهر بيت أبي بكر طلعوا بقدة ما بالشارع بالجانب الثاني. وذهبوا إلى غار ثور إلى جبل ثور في غار فيه ومقث في هذا الغار ثلاثة أيام ثلاثة يوم قاعد في الغار حتى تفتر قريش وتكسل والعجيب أن لقريش بالعسر وصلوا حتى فوهة الباب لكن الله نصره أراد الله أن يتم الدين حتى يبلغ كماله قال جل وعلا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هنا عبد الله بن أبي بكر كان فتا ثقفا مثقف يعني ثقفا لقنا بجدر التصرف يحسن التصرف شابا جلدا كان يأتي الليل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه بأخبار قريش في الغر يريد دارين يعملوا كده يسووا كده سوك يسووا كده ويرجع السحر الساعه 2 صباحا يبيت في مكه كانه معا. يصبح الصباح يطلع من بيته الناس شايفينه طالع من بيته ويقلب يسمع كلامه وعامر بن فهيره دراعب بتاع بكر الصديق بيجيب ليهنا الأكل بيجيب البهايم لسببين أولا يمحو أثر عبد الله بن أبي بكر بالبهايم والثاني يسقيهم من اللبن أبو بكر الصديق وبناته يعدوا الطعام يعني والله أبو بكر الصديق ده هذا تاب وابتحصل لذلك عمر بن الخطاب لما فضل على أبي بكر قال يوم وليلة من أبي بكر في الغار خير من عمر بن الخطاب وآذى الخطاب جميعا يوم وليلة خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهذا تدبير إلهي آخر عجيب ولطيف وعدوا عبد الله ابن أريقط الليث من بني دأل وهم من بني بكر أو عبد الله ابن أرقد على اختلاف بين أهل السير والمشهور المشهور عندهم أنه عبد الله ابن أريقط وكان كافرا على دين قريش لكنهم أمناه فأمنه قال لي يا أخي ما تطلع خبرنا وتوصلنا قال بوصلكم أدوه حاجة قريش جا تطلعت جائزة أكبر من الدوله أدوه له مية ناقة دية كاملة للذي يأتي بمحمد أو يدل عليه حيا أو ميتا هذا الزول ده نفسه ما ضعيفة كافر لكن كافر عنده كلمة في كفار عندهم كلمة يحترموا العهود والمواثيق بيحترموا القيم العامة، بيحترموا النظام، بيحترموا القانون. نحن عندنا مسلمين ما بحترم أي حاجة، لا يحترم أخوه لا جاره لا يحترم المواعيد. يقول لك الخواجات حس في خواجة إشارة عامة حمراء بيمشي، هذه حمراء بيمشي ما بيمشي. دخل واحد تلقى إشارة حمراء يجي كاسح كاسح، حمراء. في كفار بيحترموا كلمتهم ما ممكن يخون عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة هو الذي هاجر بأم سلمة وطفلها ساقة رقاء في التنعيم طلعت من أهل براها شهلة شافعة طلعت براها بتحكي لقيني عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة وطلحة ابن أبي طلحة أبوه قتل يوم أحد كان حامل الراية وريتكم الخب الفاكر طلحة ابن أبي طلحة وعم عثمان ابن أبي طلحة برضو قتل ومسافع عمه وكلاب عمه كلهم قتلوا هو عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة ركب قال لا والله لقاه قال ما شوين قلت ماشى المدينة قال لا يا أخي معقول أنت ماشى المدينة وده قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أبو سلمة هاجر قبل ما رصين نقول الصحابة هاجر، هاجر بدري، قال لا والله ما لك من مترك، ما ممكن أخليكي، ركب في الناقة وساقه يسوق الناقة براو، كانت لما نجي في محلية الطج يربطن إبردك، وأنا أنزل يبعد بعيد، ذول كافر، تنزل يسوق الناقة إربطة في الشجرة يربو نوم يجبك تركوب يجيب الناقة يوقف عليها يبعد بعيد تركب. يسوعة قالت والله ما رأيت صاحبا خيرا من عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وأسلم عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة في يوم واحد مع عمري بن العاص وخالد بن الوليد بعد الحديبية اسلم هؤلاء الثلاثة في يوم واحد خالد الوليد وعمري بن العاص وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبد الله بن أريخدة السكتوا شنو ربنا داي لوريك الكفار ضده يجيب كافر من الكفار يوصله لحد مكة عشان يوريك الدين ده الله ينصره الدين ده دا ربنا داينا نصره وينصره وينصر ربنا نصر دينه شي عجيب لكن وفيه جواز الاستعانة بالكفار فيما فيه مصلحة لنا استعان استعانا لعبد الله بن أريق وكان خريتا ماهرا وهو دليل الهجرة نزل بهم إلى جهة الساحل خرج بغير الطريق المعتاد للمدينة بعد ثلاثة يوم رقبه مشو وفي الطريق أدركهم سراقة ابن مالك ومعروف الحصل حتى موقف عجيب سراقة لما غاصل قوائمه قال يا محمد أمنتك فخرج فرسه قال هذا سهمي أخرج سهم كدانته قال هذا سهمي اذهب إلى موضع كدان ستجد بها إبلا لي خذ منها ما شئت استعم بها قال لا حاجة لي فيها ما دائرة أبي يقبل منه مر النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق لكن حياته حيات دعوة مر بقوم موجودين واقفين عرض عليهم الإسلام في الطريق الهجرة مما مرق من بيته وبكر الصديق لحد ما وصل المدينة خمستاشر يوم في يوم في الغار و12 يوم في الدريب 450 كيلومتر ماشي قرابة 450 كيلومتر 12 يوم لما نوصل منطقة لقى عرض عليهم الإسلام رئيسهم يسمى بريدة ابن الحصيب الأسلم أسلم أهل ثمانين بيت ثمانين بيت أسلموا في الشارع بس في السارع وووهاجروا إلى المدينة بعد غزوة أُحد ولقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً آخر هو ويسمى أبي أوس تميم ابن حجر هو أيضاً أسلم قال أنا درأسلم أسلم وقال لا مش معك قال لا إذا سمعت أبي أمرك الظهر فالحق به فأرسل معهم مسعود بن هنيدة غلام له أدىه فحل أدى رسالهم فحل يركبه وقال له وصلهم بالشارع الكويس إلى أن مر النبي على بعد 130 كيلومتر بخيمة أم معبد الخزاعية وهي عاتكة بنت خالد رضي الله عنها أيضا لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد وكانت إمرأة جلدة وبغزة تغني في الببرة الناس البيئة كلهم بتكريمهم حلب النبي شاقة لها حائب معروفة القصة معروفة ووصفته وصفا عجيبا رضي الله تعالى عنه عنها ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويسير في الطريق حتى لقيه قرب المدينة الزبير بن العوام راجعا من الشام إلى مكة في تجارة له فكسى النبي وأبا بكر ثيابا بيضا كساه لقوا في الشارع وكساهم ومضى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل دخل النبي صلى الله عليه وسلم قباء منطقة قباء وأسس فيها أول مسجد أسس على التقوى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين مكث في قباء ونزل على كلثوم ابن هدم رضي الله تعالى عنهم جميعا في قباء ولم يمكث فيها كثيرا ثم مر على بني سالم ابن عوف قباء بني عمر ابن عوف في ذا على بني سالم وفي وادي رانوناء أدركته الجمعة أول جمعة في الإسلام منذ ثلاثة عشر عاما أول جمعة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في بني سالم بن عمرو وأمرهم فيها بإطعام الطعام وفشو السلام وإحسان الكلام ورد السلام والصلاة بالليل والناس قيام وحثهم على الإيمان وحظهم على التقوى وحذرهم من الفواحش خطبة بليغة كيف لا تكون بليغة هي خرجت من فيه صلى الله عليه وسلم في بني سالم ثم مر ببني بياضة أهل أهل فروة ابن عمرو البياضي ثم مر بعد ذلك ببني ساعدة أهل سعد بن معاذ مر ببني ساعدة ثم جاء في بني النجار وهذه المدينة قباء تبعد على بعد عشر كيلومترات من مسجده صلى الله عليه وسلم عشر كيلومترات في قباء صلى صلى بهم وأسس هذا المسجد ثم دخل هو على ناقته كلما أمسك بلجامها يقول دعوها إنها مأمورة دعوها إنها مأمورة حتى جاءت في بني النجار وفي في قباء ولد النعمان بن بشير ولد عبد الله بن الزبير وأدرك علي رضي الله عنه ابن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء بعد أن أدى الودائع ورد الأمانات إلى أهلها في مكة لحق به في قباء قيل أن الاستقبال الحافل كان في قباء في بني سالم بن عوف أسلم سلمان الفارسي جاء سلمان الفارسي وأسلم رضي الله تعالى عنه خرجت المدينة عن بكرة أبيها خروجا تلقائيا وهم على الأسقف وبعضهم على الأشجار والأطفال والصغار والنساء ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مدار عشرة أيام كل يوم يخرجون يخرجون ينتظرونه فلا يأتي فيرجعون إلى أن رآه يهودي قال يا بني قيل هذا جدكم الذي تنتظرون فخرج الناس يقودون جاء رسول الله جاء محمد ذرفت الدموع وبكى الناس فرحا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس يوم أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء ويوم أن مات أضرم فيها كل شيء وفي بني النجار هم خير دور الأنصار كما قال صلى الله عليه وسلم بني النجار دين هم الساكنين جنب المسجد النبوي طوالي دل كانوا جنب المسجد ما حد المسجد ده دمن الرجال. كل الناس يقول الإقامة معنا. الإقامة معنا. يقول دعوها فإنها مأمورة. حتى بركة الناقة في مكان وضربت بجوانها. ضربت ال بتاعها الزل بتاع مع الوطاء وبركت. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رحله خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري. شال الرحل. أيزوا يقول يا رسول ما أمسكوا من يد يقول معنا قال أين الرحل؟ قالوا مع خالد بن زيد قال المرء مع رحله فنزل في دار أبي أيوب ولكم تصرفت هذه الدار ولكم تشرف أبو أيوب رضي الله عنه وازداد مجدا ورفعة وسؤددا وشرفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وكان بيته على طابقين فأراد النبي الطابق الأعلى لكن النبي رفض لكثرة من يأتيه وبدأ بعد ذلك في بناء المسجد حيث برقة ناقة وكان مربدا لغلامين لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراهم اشترا ذلك بالثمن أبو حتى للأيتام أبو أياخذوا شيء لكن النبي عليه الصلاة والسلام أصر عليهم وبنى مسجده منارة شامخة إلى يوم القيامة يعرفه القاصي والداني مسجده وموضع مسجده حيث بركت الناقة قبل 1428 سنة هذه دعوة لا تنتهي لأنها متصلة بالله زعماء التاريخ انتهوا نتقول لي أفلاطون نتقول لي فروي نتقول لي كلام فارغ شكسبير ولا غيره، كل الزعامات انتهت وبقيت قيادة محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية والإنسانية بقيت الأمة التي تحولت في عشرين سنة إلى أمة ترعى الأمم والحضارات وتشيد المدن وتمصر الأمصار وتنشر الدين وتحفظ القرآن وتنشر الأخلاق وما خرجت أوروبا من ظلامها إلا بفضل الإسلام والمسلمين وبفضل آداب وعلم الإسلام والمسلمين الهجرة النبوية نقطة تحول في التاريخ الإنساني قاطبة وفي تاريخ المسلمين خاصة أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما أنسينا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن من دروس الهجرة العظيمة أن الدين لا يقوم إلا بتضحيات وأن الأمة لا تنهض إلا بعطاء وأن الركون إلى الأرض والاستسلام واليأس للمقومات التي حولنا إنما هي من داء المفلسين وليست من داء المؤمنين عجز النبي في مكة خرج إلى الطائف فصده لم يقف عند هذا الحد، التمس أرضاً أخرى تكلم مع القبائل بعض القبائل العربية التي جاءت في الحج لما سمعت به وبدعوتي، قالوا نحن نؤيدك لكننا لن نؤمن بك حتى يظهر أمرك الهجرة شيء عجيب، بينت أن الانتماء للدين مهم وأن التضحية للإسلام هي لك تقدم الإسلام وأن الدين لا ينتصر بمجرد الأحلام كان كانت الحركة والانتقال من مكة إلى بيت المقدس في الإسراء في لمح البصر بالبراق والمسافة بعيدة يمشي شهر ويرجع شهر بل إبل أبعد من المدينة بمراحل مشه في لمح البصر وجاء في ليلة مشه وجاء لكنه لما أراد له أن يهاجر لأن الهجرة نقطة فاصلة في التاريخ أراد له أن يهاجر مطارداً أراد له أن يهاجر بمقوماته البشرية التي يملك بمعطياته المادية التي عنده يشتري ناقة يدفع تمنة يطلع بالدس يخش الغار يقنب ثلاثة يوم يطلع من الغار يركب الـ الـ الـ الناقة يمشي بال بمنطقة تسمى القديد والجحفة يمشي هناك بين ويصل بعد 12 يوم وناس يدركوا في الطريق يدركوا في الطريق سراقة وسراقة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رأى من نبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقد بشره النبي بأنه سيلبس سو سوار كسرة قال انت, انت حس كده نجي رقبتك أنا ألبس سوار كسرة كده سوار كسرة خلي كده يتأصل لكن السراقة أسلم لأنه بينه وبين أبي جهل مساجلات بأشعار طويلة جدا بيكلم الناس لكنه أخفى الأمر أي ذلك ما أشعر الجهديك يقول له هوي الجهدي أنا مشيت لحد آخر. ما لقيت آخرة أمشي بالجهة الثانية لو عندك ما يجيها أمرقوا عليها بس بأجائي ما تمشوا أنا كفيتكم إياها بعد أن كان طالبا صار حاميا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الله له أن يهاجر هجرة المتاعب والمشاق ولله در عمر والدولة العمرية لما جعل الهجرة بداية التاريخ عندنا ليس بداية الميلاد ليس من ميلاد النبوة كما عند النصارى أنهم بالميلاد العيسى والمبارك عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بالميلاد المسيح إنما جعلها من هجرته لقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم المسافة من مكة إلى المدينة تردف أمه وهو في السادسة من عمره وها هو يقطع المسافة وهو في الثالثة والخمسين من عمره عمره 53 سنة بعد أربعين سنة في مكة جاء الوحي قاعد 13 سنة بقى الثلاثة وخمسين سنة في الثالثة والخمسين من عمره يقطع ذات المسافة ليس مع أمه الحنون ولكن في معية ربه جل وعلا الكريم يقطع المسافة ومغامرا وفي خطورة بالغة لكن الله يحميه الهجرة نقطة فاصلة تبين أن الدين لا ينهض إلا بعطاء وحركة يمكن أن ينقل الله نبيه من مكة إلى المدينة في ليلة وقريش نيام بالبراء فيصل في لمح البصر لكنه أراد بالهجرة أن تحيا أمة حركته من مكة إلى, الـ إلى الـ الـ الـ بيت المقدسي حركة فردية أما حركته من مكة إلى المدينة حركة جماعية فلا بد أن يكون هو القدوة لا يمكن أن يأمر أصحابه من ويركب هو البراك ليصري في نمح البصر بغير معاناة وفي الغار لما ضرب حجر أصبعه في يده أو في رجله قال هل أنت, هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيتا إنها دعوة لمفكر الأمة ولسياسييها ولعلمائها ولباحثيها أن ينقبوا لنا في السيرة مزيدا قيب وأن يجعلوا من حدث الهجرة حدثا ينهض بالأمة وينطلق بها نحو المعالي أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى وأن يبرم لهذه الأمة أمر رجد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويقوم فيها الكتاب وينصر فيها الشرع وتعظم فيها السنة وتعلى فيها قيم ومعاني السيرة اللهم اجمعنا بنبيك صلى الله عليه وسلم في الآخرة يا رب العالمين وارزقنا شفاعته واسقنا من حوضه واجعلنا من حزبه المفلحين في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم